الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم المبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في هذا اللقاء الثالث عشر من هذه الدروس المباركة أسأل الله وتعالى أن ينفع فيها قائلها ومستمعها وصلنا اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك وإلى الجزء الثالث عشر من كتاب الله سبحانه وتعالى من صورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ننتظر بس الله إخوة ندخلوا ونتأكد من الصوت ونبدأ مباشرة بحول الله وقوته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب, واضح طيب نبدأ بحول الله سبحانه وتعالى نا سنبدأ من الآية الثامنة والخمسين من سورة يوسف عليه السلام نتوقن على الله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 لطول المدة وتغير هيئته لأنه كان صبيا حين رموه في البئر ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين ولما أعطاهم ما طلبوه من الميرة والزاد قال بعد أن أخبروه أن لهم اخا من أبيهم تركوه عند أبيه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 قالوا سنراود عنه أباه وإنا فاعلون فأجابه إخوته قائلين سنطلبه من أبيه ونجتهد في ذلك وإن لفاعلون ما أمرتنا به دون تقصير وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون وقال يوسف لعماله ردوا بضاعة هؤلاء إليهم حتى يعرفوا عند عودتهم أننا لم نبتعها منهم وهذا وهذا يجبرهم على الرجوع ثانية ومعهم أخوهم ليثبت ليثبت يوسف الصدقهم ويقبل منهم بضاعتهم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا من الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإن له لحافظون فلما رجعوا إلى أبيهم وقصوا عليه ما كان من اكرام يوسف لهم قالوا يا أبان منع من الكيل إن لم نأتي بأخينا معنا فبعثوا معنا فإنك إن بعثته معنا نكتر الطعام وإننا لنتعهد لك بحفظه حتى يرجع إليك سالما. أو كنا قرأنا فوائد الأهيات مع الجزء اللي احنا قرأناه الأمس قال هل آمنكم عليه إلا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين قال لهم ابوهم هل آمنكم عليه إلا كما امنتكم على اخيه الشقيق يوسف يوسف من قبل فقد امنتكم عليه و فقد امنتكم عليه فقد امنتكم عليه بحفظه ولم تفوا بما تعهدتم به فلا ثقة عندي بتعهدكم بحفظي وإنما ثقة بالله فهو خير الحافظين لمن أراد حفظه فهو خير فهو خير الحافظين لمن أراد حفظه وهو ارحم فهو خير الحافظين لمن اراد حفظه وهو الرحمين بمن أراد رحمته ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا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 ونزداد كيل بعير بسبب ونسداد كيل بعير بسبب فزياده كيل بعير امر سهل عند العزيز قال لن ارسله قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتاتنني به إلا أي يحاط بكم فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل قال لهم أبوهم لن أبعثهم معكم حتى تؤتوني عهد الله مؤكدا أن تردوه إلي إلا إن إلا أحاط هلاك بكم جميعا ولم يبق إلا إن أحاط بكم جميعا ولم يبق منكم أحدا ولم تقدروا على دفعه والرجوع فلما أعطوه عهد الله المؤكد على ذلك قال الله شهيد على ما نقول فتكفينا شهادته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 فذلك أسلم من أن يعمكم أحد بضرر إن أراده بكم ولا اقول لكم ذلك لأدفع عنكم ضررا أراده الله بكم ولا لاجلب لكم نفعا لم يرده الله فالقضاء ليس إلا قضاء الله والأمر ليس إلا أمره عليه, عليه وحده توكلت في كل أموري وعليه وحده فليتوكل المتوكلون في أمورهم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 ما كان يدفع عنهم دخولهم من أبو ما كان يدفع عنهم دخولهم من أبواب متفريقة شيئا مما قدره الله عليهم. إنما هي شفقة يعقوب على أولاده أظهرها ووصاهم بها وهو يعلم ألا قضاء إلا قضاء الله. فهو عالم بما علمناه من الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك.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 فلا تحزن لما كان يصنعه إخوتك من الأعمال الطائشة من إيذاء وحقد علينا وإلقائهم إياه في البئر. من فائد الآيات. الأمر بالاحتياط والحذر ممن أثر عنه غدر. الأمر بالاحتياط والحذر ممن أثر عنه غدر. وقد ورد في الحديث الصحيح لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. أخرجه البخاري ومسلم. من وجوه الاحتياط التأكد بأخذ المواثيق المؤكدة باليمين وجواز استخلاف المخوف منه على حفظ الودائع والأمانات. يجوز لطالب اليمين أن يستثني بعض الأمور التي يرى أنها ليست في مقدور من يحلف باليمين. من الأخذ بالأسباب الاحتياط من الأخذ بالأسباب من الأخذ بالأسباب الاحتياط من الم哈尔ك. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها أن العير إنكم لسارقون فلما أمر يوسف خدامه بتحميل إبن إخوته بالطعام جعل مكيال الملك الذي يكيل به الطعام للممتالين في وعاء أخيه الشقيق دون علمهم توصلا إلى إبقائه معه فلما ارتحلوا عائدين إلى أهلهم نادى مناد في أثرهم يا أصحاب الإبل المحملة بالميرة إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قال إخوة يوسف وأقبلوا على المناد في أثرهم ومن معه من أصحابه ماذا ضاع منكم حتى تتهمون بالسرقة قالوا نفقد صاع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال المنادي ومن معه من أصحابه لإخوة يوسف ضاع منا صاع الملك الذي ضاع منا صاع الملك الذي يكيل به ولمن جاء بصاع الملك قبل التفتيش جعل وهو حمل جمل وأنا ضامن له ذلك.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 مثل هذا الجزاء بالاسترقاق الناجز السارقين يعني كان في بلدهم كان هذا هو الجزاء الجزاء السارق ان يعطى للمسلق منه يسترقه يصبح يعني عبدا عنده وطبعا ده ما كانش في شرع الملك في مصر في آنذاك لذلك قال الله سبحانه وتعالى ما كان يأخذ أخاه في دين الملك أي في شرع الملك ويعني الـ الـ الـ الأحكام التي يخضيها في هذه البلدة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 فبدأ بتفتيش اوعيه اخوته غير الأشقاء قبل تفتيش وعاء اخيه الشقيق ستراً, سترا للحيلة ثم فتش وعاء ثم فتش وعاء شقيقه ثم فتش وعاء شقيقه واخرج صاع الملك منه كما كدنا ليوسف بتدبير وضع الصاع في وعاء اخيه كدنا له امرا آخر أن يأخذ اخوته بعقاب بلدهم باسترقاق السارق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 قالوا ان يسرق فقد سرق اخو له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكان والله اعلم بما تصفون قال اخوه يوسف ان يسرق فلا عجب فقد سرق اخو له شقيق من قبل سرق فقد سرق أخ له شقيق من قبل سرقته هو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 قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين قال اخوه يوسف قال اخوه يوسف ليوسف أيها العزيز إن له والدا شيخا طاعنا في السن يحبه كثيرا فأمسك أحدنا بدلا منه إننا نراك من المحسنين في معاملتنا ومعاملة غيرنا فأحسن إلينا بذلك من فائد الآيات جواز الحيلة التي يتوصل بها لإحقاق الحق بشرط عدم الاضرار بالغير يوسف حتى عليه السلام قبل ما يعمل الحيلة دي جاب أخذ الصغير وقال له إني أنا أخوك فلا تبتأس يعني ما تخافش من لا يحصل يجوز لصاحب الضالة أو الحاجة الضائعة رصد جعل المكافأة مع تعيين قدره وصفته لمن عاونه على ردها التغافر عن الأذى والإصرار به في النفس من محاسن الأخلاق قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده انا إذا الظالمون قال يوسف عليه السلام عياذا بالله أن نظلم بريئا بجرم ظالم فنمسك غير من وجدنا صاع الملك في وعائه فنمسك غير من وجدنا صاع الملك في وعائه إن إن فعلنا ذلك لظالمون حيث عاقبنا بريئا وتركنا جانيا فلما استيأسوا منه خلصوا لجيا قال كبيرهم أَلَمْ تعلموا أن أَبَاكُمْ قد أَخَذَ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أَبْرَحَ الأرض حتى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يحكم الله لي وهو خير الحاكمين فلما يأسوا من إجابة يوسف لطلبهم انفردوا عن الناس للتشاور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 وما أخبرنا إلا بما علمناه من مشاهدتنا للصاعي يخرج من وعائه وما كان لنا علم وما كان لنا علم بأنه يسرق ولو علمنا ذلك ما عهدنا ولو علمنا ذلك ما عاهدناك على رده واسال القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها واننا صادقون ولتتحقق من صدقنا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 وتولى عنهم قال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وابتعد معرضا عنهم وقال يا شدة حزني على يوسف وصار سواد عينيه بياضا من كثرة ما بكى عليه فهو مبلوء حزنا وهمة يكتم حزنه عن الناس قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حراضا أو تكون من الهالكين قال إخوة يوسف لأبيهم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 يا بني يذهب فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون قال لهم أبوهم يا أبناء اذهبوا فتعرفوا من أخبار يوسف وأخيه ولا تقنطوا من تفريج الله وتنفيسه عن عباده إنه لا يقنطوا من تفريجه وتنفيسه إلا القوم الكافرون لأنهم يجهلون عظيم قدرة الله وخفيه أفضاله على عباده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 فتفاجأوا وقالوا أئنك أنت يوسف قال لهم يوسف نعم أنا يوسف وهذا الذي ترون معي أخي الشقيقة قد تفضل الله علينا بالخلاص مما كنا فيه وبرفع القدر إنه من يتق الله بامتثال أوامره وجتناب نواهيه ويصبر على البلاء فإن عمله من الإحسان والله لا يضيع أجر المحسنين بل يحفظه لهم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 فقبل يوسف اعتذارهم وقال لا لوم عليكم اليوم يقتضي عقابكم لا لوم عليكم اليوم يقتضي عقابكم ولا توبيخ أسأل الله أن يغفر لكم وهو سبحانه أرحم الراحمين إذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين فأعطاهم قميصه لما أعلموه بما آل إليه بصر أبيه وقال اذهبوا بقميص هذا فاطرحوه على وجه أبي يعود له بصر وأحضروا إلي أهليكم كلهم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون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 قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين قال أبناؤه معتذرين لأبيهم يعقوب قال أبناؤه معتذرين لأبيهم يعقوب عليه السلام عما فعلوهم بيوسف وأخيه يا أبانا أطلب من الله المغفرة لذنوبنا السابقة إن كنا مذنبين مسيئين فيما فعلناه بيوسف وشقيقه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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يوسف آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شاء اللَّهُ آمِنِينَ وَخَرَجَ يَعْقُوبُ وَأَهْلُهُ مِنْ أَرْضِهِمْ قَاصِدِينَ يُوسُفَ فِي مِصْرَ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ ضَمَّ إِلَيْهِ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَقَالَ لِإِخْوَتِهِ وَأَهْلِهِمْ ادْخُلُوا مِصْرَ بِمَشيئَةِ الله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 إنه هو العليم الحكيم وأجلس أبويه على السرير الذي يجلس عليه وحياه أبواه وإخوته الأحد عشر بالسجود وكان سجود, وكان سجود تشريف لا عبادة تحقيقا لأمر الله كما في الرؤية لذا قال يوسف عليه السلام لأبيه هذه التحية بالسجود لي منكم هي تأويل رؤياي التي رأيتها من قبل وخصصتها عليك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 يعني قال أي سيدنا يوسف عليه السلام وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدء تفين الجب يعني كمفرد يقول أحسن بي إذ أخرجني من الجب وجعلني في مصر ثم خرجته من السجن لم يرد يوسف أن يلمح بهذا عليه السلام وهذا من الإحسان أيضا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 وعلمتني تعبير رؤى يا خالق السماوات والأرض ومبدعهما على غير يا خالق السماوات والأرض ومبدعهما على غير مثال سابق أنت متولي جميع أموري في الحياة الدنيا ومتولي جميعها في الآخرة اقبضني عند انتهاء أجري مسلمة وألحقني بالأنبياء الصالحين من آباء وغيرهم في الفردوس الأعلى من الجنة ذلك من آباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ذلك المذكور من قصة يوسف وإخواته نوحيه إليك أيها الرسول لم يكن لك علم به إذ لم تكن حاضرا عند إخوة يوسف حين عزموا على إلقائه في قعر البئر حين عزموا على القائه في قاعر البئر ودبروا ما دبروا من الحيلة ولكن أحينه إليك ولكن أوحينا إليك ذلك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما أكثر الناس بمؤمنين وما أكثر الناس بمؤمنين ولو بذلت أيها الرسول كل جهد ليؤمنوا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات من فوائد الآيات بر الوالدين وتبجيرهما وتكريمهما واجب ومن ذلك المساعدة بالبشارة لهما فيما يدخل السرور عليهما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 من فضل الله تعالى أنه يطلع أنبياءه على بعض من أمور الغيب لغايات حكم. وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين ولو عقين لآمنوا بك لأنك لم تطلب منهم أيها الرسول على القرآن ولا على ما تدعوهم إليه ثوابة فليس القرآن إلا تذكير لجميع الناس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 وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما يؤمن أكثر الناس بالله أنه الخالق الرازق المحي الْمُمِيتُ إلا وهم يَعْبُدُونَ مَعَهُ وغيره من الْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ ويدعون أن له وَلَدًا سبحانه ويدعون أن لَهُ وَلَدًا سبحانه أفأمنوا أن تأتيهم راشيتهم من عذاب الله أو تأتيهم ساعة بغتة وهم لا يشعرون أفأمن هؤلاء المشركون أن تأتيهم عقوبة في الدنيا تغمرهم وتظللهم, تغمرهم وتظل... تغمرهم وتظللهم لا يستطيعون دفعها أو تأتيهم الساعة فجأة وهم لا يحس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 ويدعو إليها من اتبعني واهتدى بهدي واستنى بسنتي وسبحان الله عما نُسب اليه مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله أو ينافي كماله ولست من المشركين بالله بل أنا من الموحدين له سبحانه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 من نوحي إليهم كما أوحينا إليك من أهل المدن لا من أهل البوادي فكذبتهم أمهم فأهلكناها أفلم يس أ يسر هؤلاء المكذبون بك في الأرض فيتأمل كيف كان نهاية المكذبين أ يسر هؤلاء المكذبون بك في الأرض فيتأمل كيف كانت نهاية المكذبين من قبلهم فيعتبر بهم وما في الدار الأخيرة من النعيم خير للذين اتقوا الله في الدنيا افلا تعقلون أن ذلك خير فتتقوا الله بامتثال اوامره واعظمها الإيمان وباجتناب نواهيه وأكبرها الشرك وباجتناب الشرك بالله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 أن الدعية لا يملك تصريف قلوب العباد وحملها على الطاعات وأن أكثر الخلق ليس من أهل الهداية ذم المعرضين عن آيات الله الكونية ودلائل توحيده المبثوثة في صفحات الكون شملت هذه الآية قل هذه السبيل ذكر بعض أركان الدعوة ومنها وجود منهج, وجود منهج أدعو إلى الله ويقوم المنهج على العلم على بصيرة وجود داعية أدعو أنا وجود مدعوين ومن اتبعني واتمنى بفضل الله سبحانه وتعالى سوره يوسف عليه السلام حيا الله جميع الإخوة والإخوات المباركات. حيا الله الإخوة جميع من كل البلاد. بارك الله فيكم جميعاً أيها الإخوة نستكمل إن شاء الله وندخل في سورة الرعد. سورة الرعد مدنية من مقاصد السورة الرد على منكر الوحي والنبوة ببيان مظاهر عظمة الله. سورة الرعد السورة اللي اخترف فيها هي مكية أو مدنية. كنا شرحنا يعني سورة الرعد قبل ذلك على القناة. أيام يعني, يعني كلام مجمل عن بعض ما في هذه سورة العظيمة وكل القرآن عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الف لا م تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.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 وهو سبحانه الذي بسط الأرض وخلق فيها جبالا ثوابتا حتى لا تضطرب بالناس وجعل فيها أنهرا من ماء لتسقي الناس ودوابهم وزروعهم ومن كل أنواع الثمر ومن كل أنواع الثمرات جعل فيها صنفين كالذكر والأنثى في الحيوان يلبس الليل النهار فيصير مظلما بعد ما كان منيرا إن في ذلك المذكور لا أدلة وبراهين لقوم يتفكرون في صنع الله وَيَتَأَمَّلُونَ فِيهِ فَهُمُ الَّذِينَ يَنْتَفِعُونَ بِتِلْكَ ال... فَهُمُ الَّذِينَ يَنْتَفِعُونَ بِتِلْكَ الْأَدِلَّةِ وَالْبَرَاهِينِ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صنوان صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض بقاع متقاربة وفيها بساتين من أعناب وفيها زرع ونخلات مجتمعة في أصل واحد ونخلات منفردات بأصلها تسقى هذه البساتين وتلك الزروع بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الطعم وغيره من الفوائد على رغم تجاورها وسقيها على رغم تجاورها وسقيها بماء واحد إن في ذلك المذكور لأدلة وبرهين لقوم يعقلون لأنهم هم الذين يعتبرون بذلك سنوان وغيرهم سنوان قلنا قبل كده في شرح هذه الصورة أن تلاقي في نخلة طلع يعني جذر واحد وطلع نخلتين أو تلت نخلات أو جذر واحد وطلع نخلة واحدة هذه لي سنوان وغير صنوان وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وإن تتعجب أيها الرسول من شيء فأحق ما تتعجب منه تكذيبهم بالبعث وقولهم احتجاجا لإنكانه أئذا متنا وصرنا ترابا وعظاما بالية ناخن أئذا متنا وصرنا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 إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى والتعجب من خلقه للسماوات على غير أعمدة تحملها وهذا مع عظيم خل وهذا مع عظيم خلقتها واتساعها إثبات قدرة الله وكمال رب اثبات قدرة الله وكمال ربوبيته برهان الخلق إذ ينبت النبات الضخم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 ويستعجلونك بسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لزوم مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويستعجلك أيها الرسول المشركون بالعقوبة ويستطيعون نزولها بهم قبل استكمالهم النعم التي قدرها الله لهم وقد مضت من قبلهم عقوبات أمثالهم من الأمم المكذبة فلما لا يعتبرون بها وإن ربك أيها الرسول لذو تجاوز للناس مع ظلمهم فلا يعجلهم بالعقاب ليتوبوا إلى الله وإنه لقوي العقاب للمصرين على كفرهم إن لم يتوبوا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه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 ولكل قوم من نبي يرشدهم إلى الطريق الحق ويدلهم عليه الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله يعلم ما تحمل كل أنثى في بطنها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 العظيم في صفاته وأسمائه وأفعاله المستعل على كل مخلوق من مخلوقاته بذاته وصفاته سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسالب بالنهار يعلم السر وأخفى يستوي في علمه من اخفى منكم أيها الناس القول ومن أعلنه ويستوي في علمه كذلك من هو مستتر بظلمة الليل عن أعين الناس ومن هو ظاهر بأعماله في وضح النهار له معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه له من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم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 يحفظون الإنسان بأمر الله من جملة الأقدار التي كتب الله لهم منعها عنه ويكتبون أقواله وأعماله إن الله لا يغير ما بقوم إن الله لا يغير ما بقوم من حال طيبة إلى حال غيرها لا تسرهم حتى يغيروا ما بأنفسهم من حال الشكر وإذا أراد الله سبحانه بقوم هلاكا فلا أراد لما أراده وما لكم أيها الناس من دون الله من متول يتولي أموركم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 ويرسل الصواعق المحرقة على من يشاء من مخلوقاته فيهلكه والكفار يخاصمون في وحدانية الله والله شديد الحول والقوة فلا, فلا, يريد, شيئا إلا فعله فلا يريد شيئا إلا فعله من فوائد الآيات عظيم مغفرة الله وحلمه عن خطايا بني آدم فهم يستكبرون ويتحد فهم يستكبرون ويتحدون رسله وأنبياءه ومع هذا يرزقهم ويعافيهم ويحلم عنهم سعة علم الله تعالى بما في ظلمة الرحم فهو يعلم أمر النطفة الواقعة في الرحم وصيرورتها, وصيرورتها إلى تخليق ذكر أو أنثى وصحته واعتلاله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد فعلمه بها عام شامل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 ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ولله وحده يخضع بالسجود جميع من في السماوات ومن في الأرض يستوي في ذلك المؤمن والكافر غير, غير أن المؤمن يخضع له ويسجد غير أن المؤمن يخضع له ويسدد طوعاً وأما الكافر فيخضع له كرها وتملي عليه فطرته أن يخضع له طوعاً وله ينقاد وتملي عليه فطرته أن يخضع له طوع وله ينقاد ظل كل ما له ظل من المخلوقات أول النهار وآخرة قل من رب السماوات والأرض قل لله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 هل يستوي الكافر الذي هو أعم البصيرة والمؤمن الذي هو البصير المهتدي أم هل يستوي الكفر الذي هو ظلمات والإيمان الذي هو نور أم جعل لله سبحانه شركاء معه في الخلق خلقوا مثل خلق الله فاختلط عندهم خلق الله بخلق فاختلط عندهم خلق الله بخلق شركائهم كلهم أيها الرسول الله وحده هو خالق كل شيء لا شريك له في الخلق وهو المنفرد بالألوهية الذي يستحق أن يفرد بالعبادة الغالب على كل شيء انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابيا ومما يقدون عليه في النار ابتغاء أحلية أو متاع زبد مثله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 كل حسب حجمه صغرا وكبرا فحمل السيل الغثاء والرغوة مرتفعا فوق الماء وضرب مثلا آخر لهما ببعض ما يوقد الناس عليه من المعادل النفيسة ابتغاء صهرها وصنع ما يتزين, به وصنع ما يتزين الناس به فإنه يعلوه زبد مثله كما يعلو ذلك زبد منه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 ففاحتمل السيل زبد الربيع جرى الماء فاحتمل فوقه الرغاوى عارفين الرغاوى اللي تبقى على الميه دي هكذا هو الباطل وأما الحق فهو الماء الجاري كذلك ال الذهب يوضع في النار فتطفو الشوائب فتزال تلك الشوائب ويبقى الذهب خالصا كذلك يضرب الله الحق والباطل للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لو والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب ومؤاهم جهنم وبئس المهاد للمؤمنين الذين اجابوا ربهم لما دعاهم لتوحيده وطاعته المثوبه الحسنى وهي الجنه والكفار الذين لم ي والكفار الذين لم يجيبوا دعوته إلى توحيده وطاعته لو اتفق أن لهم ما في الأرض من أنواع المال ولهم مثله مضافا إليه لباذنوا كل ذلك فداء لأنفسهم من العذاب أولئك الذين لم يجيبوا دعوته يحاسبون على سيئاتهم كلها ومسكنهم الذي يؤون إليه جهنم وساء فراشهم ومستقرهم الذي هو النار من فائد الآيات بيان ضلال المشركين في دعوتهم واستغاثتهم بغير الله تعالى وتشبيه حالهم بحال من يريد الشرب فيبسط يده للماء بلا تناول الله وليس بشارب مع هذه الحالة لكونه لم يتخذ وسيلة صحيحة لذلك أن من وسائل الإضاحة في القرآن ضرب الأمثال وهي تقرب المعقول من المحسوس وتعطي صورة ذهنية تعين على فهم المراد إثبات سجود إثبات سرود جميع الكائنات لله تعالى طوعا أو كرها بما تمليه الفطرة من الخضوع له سبحانه أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب طيب سبحان الله في السورة يعني موضوع المتضادات موضوع مبثوث بشكل واضح في تلك الصورة. رجعوا إلى الدرس بتاع تدبر صورة الرعد. لا يستوي الذي يعلم أن ما أنزله الله إليك أيها الرسول من ربك لا يستوي الذي يعلم أن ما أنزله الله إليك أيها الرسول من ربك هو الحق الذي لا ميرتفيه وهو المؤمن المستجيب لله ومن هو أعمى وهو الكافر غير المستجيب لله. إنما يعتبر ويتعظ بذلك أصحاب العقول السريمة الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذين استجابوا لله هم الذين يوفون بمعاهد الله عليه أو عاهدوا عليه عباده ولا ينكثون العهود الموثة ولا ينكثون العهود الموثقة مع الله أو مع غيره.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 والذين صبروا باتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة, ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقوب الذار وهم الذين صبروا على طاعة الله وعلى ما قدره الله عليهم مما يسر أو يسوء وصبروا عن معصيته طالبا لمرضات الله وأدوا الصلاة على أكمل وجه وبذلوا مما أعطيناهم من الأموال الحقوق وبذلوا مما أعطيناهم من الأموال الحقوق الواجبة وبذلوا منها تطوعا خفية للبعد عن الرياء وجهرا ليتأسيا بهم وجهرا ليتأسيا بهم غيرهم ويدفعون سوء الأساء إليهم بالإحسان إليه أولئك المتصفون بهذه الصفات لهم العاقبة المحمودة يوم القيامة.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 ومن تمام عينها فيها أن يدخلها معهم من استقام من آبائهم وأمهاتهم وأزواجهم وأولادهم إكمالا لانسهم بهم اكمالا لانسهم بلقائهم والملائكة يدخلون عليهم مهنئين من جميع أبواب منازلهم في الجنة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وتحية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 أولئك البعداء الأشخياء لهم الطرد من رحمة الله ولهم سوء العاقبة وهو النار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الله يوسع في الرزق لمن يشاء ويضيق على من يشاء من عباده وليس توسيع الرزقي علامة على السعادة، وليس توسيع الرزقي علامة علامة على السعادة ولا على محبة الله. وليس توسيع الرزقي علامة على السعادة ولا على محبة الله، ولا ضيقه علامة على الشقاء. وفر وفرح الكفار بالحياة الدنيا فراكن وطمأنوا إليها، وليست الحياة الدنيا في جنب الآخرة إلا متاعا قليلا ذاهبا.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 وتستأنس قلوبهم بذكر الله بتسبيحه وتحميده وبتلاوة كتابه وسماعه وبغير ذلك من أنواع الذكر. ألا بذكر الله وحده تستأنس القلوب وخليق بها ذلك. من فوائد الآيات. الترغيب في جملة الترغيب في جملة من فضائل الأخلاق الموجبة للجنة ومنها حسن الصلة وخشية الله تعالى والوفاء بالعهود والصبر والإنفاق. ومقابلة السيئة بالحسنة والتحذير من ضدها. أن مقاليد الرزق بيد الله سبحانه وتعالى وأن توسيع الله تعالى أو تضييقه في رزق عبد ما لا ينبغي أن يكون موجبا لفرح أو حزن، فهو ليس دالا على رضا الله أو سخطه على ذلك العبد. أن الهداية ليست بالضرورة مربوطة بإنزال الآيات والمعجزات التي اقترحها المشركون، التي اقترح المشركون إظهارها.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 ولو أن قرانا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييئس الذين امنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ولو كان من صفات كتاب من الكتب الالهيه ان تزال به الجبال عن اماكنها او تشقق به الارض فتستحيل انهارا وعيون او تشقق به وعيون يقرا على الموت فيصير احياء لكان هذا القران المنزل عليك لكان هذا القرآن المنزل عليك أيها الرسول فهو واضح المرهان عظيم التأثير لو أنهم كانوا أتقياء القلوب لكنهم جاحدون بل لله الأمر كله في إنزال المعجزات وغيرها أفلم يعلم, أيها أفلم يعلم المؤمنون بالله أنه لو يشاء الله هداية الناس جميعا دون إنزال آيات لهداهم جميعا دونها لكنه لم يشاء يشاء ذلك ولا يزال الذين كفروا بالله تصيبهم بما عملوا من الكفر والمعاصي داهية شديدة تقرعهم أو تنزل عليهم الداهيه قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله بنزول العذاب والتصل إن الله لا يترك إنجاز ما وعد به إذا جاء وقته المحدد له ولقد استهزئ برسول من قبلك فأمليتني الذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب ولست أول رسول كذب به قومه وسخر منه فقد استهزأت أمم من قبلك أيها الرسول برسلها وكذبوا بهم فأمهلت الذين, الذين كفروا برسلهم حتى ظنوا أنهم غيروا فأمهلت, لل... فأمهلت الذين كفروا برسلهم حتى ظنوا أني غير مهلكهم ثم أخذتهم بعد الإمهال بصنوف العذاب فكيف رأيت, فكيف رأي... فكيف رأيت عقابي لهم لقد كان عقابا شديدا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 فذاك أمر لله تعالى يقدره متى, شاء يقدره متى شاء وكيف شاء تسلية الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإحاطته علما أنما ما يسلكه معه المشركون من طرق التكذيب واجهه أمياء سابقون يصل الشيطان في أضلال بعض العباد إلى أن يزين لهم ما يعملونه من المعاص والفساد. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكنها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار صفة الجنة التي وعد الله بها المتقين له بامتثال أوامره وجتناب نواهيه أنها تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ثمارها دائمة لا تنقطع ثمارها دائمة لا تنقطع عكس ثمار الدنيا وظلها دائم لا يزول ولا يتقلص تلك هي عاقبة الذين اتقوا الله بامتثال أوامره وجتناب نواهيه وعاقبة الكافرين النار يدخلونها ماكثين فيها ابدا والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما و... والذين اتيناه يفرحون بما انزل اليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به إليه ادعو واليه مآب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 إليه وحده أدعو ولا أدعو غيره وإليه وحده مرجعي وبهذا جاءت الطورات والإنجيل وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق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 ولقد أرسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب ولقد أرسلنا رسولا من قبلك أيها الرسول من البشر فلست بدعم من الرسل وجعلنا لهم أزواجا وجعلنا لهم اولادا كسائر البشر ولم نجعلهم ملائكة يتل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 لكل أمر قضاه الله كتاب ذكر فيه ذلك لكل أمر قضاه الله كتاب ذكر فيه ذلك وأجل لا يتقدم ولا يتأخر وإما نرينك بعض الذين عيدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب نحن في أياما يمح الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. يزيل الله ما يشاء إزالته من خير أو شر أو سعادة أو شقاء أو غيرها. ويثبت ما يشاء منها. وعنده اللوح المحفوظ فهو مرجع فهو مرجع كل ذلك وما يظهر من محو أو إثبات مطابق لما هو فيه. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وإن أريناك أيها النبي بعض ما نعدهم به من العذاب قبل موتك فذلك إلينا أو, امتن أو أمتناك قبل أن نريك إياه فليس عليك إلا تبليغ ما أمرناك بتبليغه وليس عليك مجازتهم ولا محاسبتهم فذلك علينا أو لم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أو لم يشاهدها، يشاهدها الكفار أن نأتي أرض الكفرة ننقصها من أطرافها بنشر الإسلام.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 وقد مكرت الأمم السابقة بأنبيائها وكادت لهم وكذبوا بما جاءوا به فماذا فعلوا بتدبيرهم لهم؟ لا شيء لأن التدبير الفاعل, لأن التدبير الفاعل هو تدبير الله لا غيره كما أن سبحانه هو الذي يعلم جميع أعمال الخلق كلهم لا يخفى عليه شيء منها وعندئذ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 كفى بالله شاهدا بيني وبينكم على أني مرسل من رب إليكم ومن عنده علم من الكتاب السماوية التي جاء فيها نعتي ومن كان الله شاهدا بصدقه فلا يضره التكذيب من كذب أتمنى بحول الله سورة الرعد وبقي لنا سورة إبراهيم ربعين إن شاء الله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 سورة إبراهيم وهي سورة مكية من مقاصد السورة إثبات قيام الرسل بالبيان والبلاغ وتهديد المعرضين عن أتباع وتهديد المعرضين عن اتباعهم بالعذاب ألف لام را تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة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 بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض يعني معطوف على مجرور اللهم أمين جميعا إن شاء الله ربنا وفقنا جميعا ويجعل هذه المجالس شاهدة علينا يوم القيامة أفضل الأعمال ان الواحد يقضي وقته مع كتاب الله سبحانه وتعالى وخاصة مع التدبر مع قراءة التفسير وتدبر الآيات القراء كل الناس بتقرأ ويا ما قرأنا ويعني كثير مثلا يسأل لماذا نقرأ القرآن ولا نتأثر لأن إحنا مش فهمني فيعني ما هي إلا محاولة لفهم الآيات حتى نستطيع أن نتدبر لما تفهم معي تعرف تتدبر لكن أنت مش فاهم معي يعني أنت تستطيع تدبره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 وما بعثنا من رسول إلا بعثناه متحدثا بلغة قومه ليسهل عليهم فهم ما جاء به من عند الله ولم نبعثه لإجبارهم على إيمان بالله فالله يضل من يشاء بعدله ويوفق من يشاء للهداية بفضله وهو العزيز الذي لا يغاربه أحد الحكيم في خلقه وتذبيره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 أن المقصود من إنزال القرآن هو الهداية بإخراج الناس من ظلمات الباطل إلى نور الحق إرسال الرسل يكون بلسان أقوامهم ولغتهم لأنه أبلغ في الفهم عنهم فيكون الداعي أدعى فيكون أدعى للقبول والامتثال وظيفة الرسل تتلخص في إرشاد الناس وقيادتهم للخروج من الظلمات إلى النور وإذ قال موسى لقومه اذكروا اللَّهِ الله عليكم إذ أنجاكم مِنْ من فِرْعَوْنَ فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي بَلَاءٌ بلاء من ربكم عظيم واذكر أيها الرسول حين امتثل موسى رَبِّهِ ربه فقال لقومه من بني إسرائيل مذكرا إياهم بنعم الله عليهم يقوم الذكور نعمة الله عليكم حين أنقذكم من آل فرعون وسلمكم من بأسهم يذيقونكم شر العذاب حيث كانوا يذبحون أبنائكم الذكور حتى لا يولد فيكم من يستون على ملك فرعون ويقون نسائكم على قيد الحياة لإذلالهن وإهانتهن وفي أفعالهم هذه اختبار لكم عظيم على الصبر فكافأكم الله على صبركم على هذا البلاء بإنقاذكم من بأس آل فرعون وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال لهم موسى أذكروا حين أعلمكم ربكم إعلاما بليغا لئن شكرتم الله على ما أنعم به عليكم من تلك النعم المذكورة ليزيد أنكم عليها من إنعامه وفضله ولئن جحدتم نعمه عليكم ولم تشكرها فإن عذابه لشديد لمن يجحد نعمه ولا يشكرها وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وقال موسى لقومه يا قوم ان تكفروا أنتم ويكفروا معكم جميع من في الأرض فضرر كفركم يعود عليكم فإن الله غني بنفسه مستوجب الحمد بذاته لا ينفعه إيمان المؤمنين ولا يضره كفر الكافرين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 والأمم والأمم الذين جاءوا من بعدهم وهم كثير لا يحصي عددهم إلا الله أتتهم رسلهم بالدلائل الواضحة ووضعوا أيديهم في أفواههم عاضين على أصابعهم من الغض على الرسل وقالوا لرسلهم وقالوا لرسولهم إن كفرنا بما أرسلتم به وإن لفي شك باعث عدل وإنا وإنا لفي شك باعث على ريبة مما تدعوننا إليه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 في توحيد الله وإفراده بالعبادة شك وهو خالق السماوات وخالق الأرض وموجدهما على غير مثال سابق يدعوكم إلى الإيمان به ليمحوا عنكم من ذنوبكم السابقة ويؤخركم إلى حين, ويؤخركم إلى حين استفائكم لآجا لكم المحددة في حياتكم الدنيا قالت لهم أقوامهم تستم إلا بشرا مثلنا لا مزية لكم علينا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 مثل نصر على عدو أو نجاة منه. من فضل الله تعالى أنه وعد عباده مقابلة لشكر من فضل الله تعالى أنه وعد عباده مقابلة شكرهم بمزيد الإنعام. وفي المقابل فإن وعيده شديد لمن يكفر به. كفر العباد لا يضر الله البته كما أن إيمانهم لا يضيف له شيئا فهو غني حميد بذاته. بنبدأ البث الساعة العاشرة بتوقيت مكة والبث بعد ما بينتهي بيبقى موجود على القناة يعني موجود على القناة ممكن اللي بيفوت البث أو في مكان آخر يعني لا يستطيع فيستطيع يستطيع أن يشاهد هذا البث في وقت آخر نحنا مشان صراحة نحنا إيه نوفق الوقت لكل البلاد فاحنا اخترنا الساعة عشرة بتوقيت مكة وإن شاء الله البث موجود تستطيعون تشاهدونه في أي وقت أنا عارف طبعا من البث المباشر طبعا أفضل ويعني تشجيع أكبر على الحضور ولكن يعني يعني هذه هي المقدره قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على ما يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.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 وقال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لانهلكن الظالمين وقال الذين كفروا من اقوام الرسل لما عجزوا عن محاجة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 لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد مثل ما, يق... ما... مثل ما يقدمه الكفار من أعمال البر كالصدقة والإحسان والرحمة بالضعيف مثل رماد اشتدت به الرياح في يوم شديد في يوم شديد هبوب بالرياح فحملته بقوة وفرقته في كل مكان حتى لم يبقى له أثر وهكذا أعمال الكفار عصف وهكذا أعمال الكفار عصف بها الكفر، فلم تنفع أصحابها يوم القيامة. ذلك العمل الذي لم يؤسس، ذلك العمل الذي لم يؤسس على الإيمان هو الضلال البعيد عن طريق الحق. من فوائد لا يد. أن الأنبياء والرسل أن الأنبياء والرسل بشر من بني آدم غير أن الله تعالى فضلهم بحمل الرسالة واصطفاهم لها من بين بني آدم على الدعية الذي يريد التغيير, على الذي يريد التغيير أن, يتوقع أنه أن يتوقع أن هناك صعوبات جمة سوف تقابله ومنها الطرد والنفي والإهداء القولي والفعلي أن الدعاة والصالحين موعودون بالنصر والاستخلاف في الأرض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 إن يشأ إذهابكم أيها الناس والإتيان بخلق آخر يعبده ويطيعه بدلا منكم لا إذهابكم وجاء بخلق آخر يعبده ويطيعه فهو أمر سهل يسير عليه وما ذلك على الله بعزيز وليس إهلاككم والإتيان بخلق غيركم وليس إهلاككم والإتيان بخلق غيركم بمعجز له سبحانه فهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء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 وخرج الخلائق من قبورهم إلى الله يوم المعد، فقال الأتباع الضعفاء للسادة الرؤساء إن كنا لكم أيها السادة أتباع نأتمر بأمركم وننتهي بنهيكم، فهل أنتم دافعون عنا من عذاب الله شيئا؟ قال السادة الرؤساء لو وفقنا الله للهداية لارشدناكم إليها، فنجونا من لو فقنا الله للهداية لارشدناكم إليها فنجونا جميعا من عذابه، ولكن ضللنا فأضلناكم. يستوي علينا وعليكم أن نضعف عن تحمل العذاب أو نصبر ليس لنا مهرب من العذاب وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم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 ما أنا بمغيثكم بدفع العذاب عنكم وما أنتم بمغيثي بدفعه عني إني كفرت بجعلكم إياي شريكا لله في العبادة إن الظالمين بالشرك بال... بالله في الدنيا والكفر به لهم عذاب موجع ينتظرهم يوم القيامة وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحييتهم فيها سلام وبخلاف مصير الظالمين أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري الأ أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ماكثين فيها أبدا بإذن ربهم وحوله يحيي بعضهم بعض وتحييهم الملائكة ويحييهم ربهم سبحانه بالسلام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 جذعها ضارب في قرار الأرض تشرب الماء بعروقها وفرعها مرتفع إلى السماء يشرب من الندى ويستنشق الهواء الطيب ويست ويستنشق, ويستنشق الهواء الطيب من فوائد الآيات بيان سوء عاقبة التابع والمتبوع إن جتمع على الباطل بيان أن الشيطان أكبر عدو لبني آدم وأنه كاذب مخذول ضعيف لا يملك لنفسه ولا لأتباعه شيئا يوم القيامة اعتراف إبليس اعتراف أن وعد الله تعالى هو الحق وأن وعد الشيطان إنما هو محض الكذب تشبه كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة تشبه كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة الثمر العرية الأغصان الثابتة الجذور. تؤتي كلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. تعطي هذه الشجرة الطيبة ثمرها الطيبة كل وقت بأمر ربها ويضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال للناس رجاء أن يتذكروا ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة جتثت من فوق الأرض ما من قرار ومثل كلمة الشرك الخبيثة مثل شجرة خبيثة وهي شجرة الحنظل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 يثبت الله المؤمنين بكلمة التوحيد الثابتة إيمانا تاما في الحياة الدنيا حتى يموتوا وهم على الإيمان وفي البرزخ في قبورهم عند السؤال ويثبتهم يوم القيامة ويظل الله الظالمين بالشرك بالله والكفر به عن الصواب والرشد ويفعل الله ما يشاء من إضلال من أراد إضلاله بعدله ومن هداية من شاء هدايته بفضله فلا مكرها فلا مكره له سبحانه ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار لقد رأيت حال الذين كفروا بالله وبرسولهم من قريش حين اعتاضوا عن إنعام الله عليهم بالأمن في الحرم وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فيهم عن ذلك, الكفر بنعمة, الله. عن ذلك الكفر بنعمه حين كذبوا بما جاءهم به اعتاضوا عن ذلك الكفره بنعمه حين كذبوا بما جاءهم به من ربه وأنزلوا من وانزلوا اتبعهم في الكفر وانزلوا من اتبعهم في الكفر من اخوامهم دار الهلاك جهنم يسلقونها وبئس القرار ودار الهلاك هي جهنم يدخلونها يقاسون حرها وساء المستقر مستقرهم وساء المستقر مستقرهم وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن نصيركم إلى النار وجعل المشركون لله أمثالا ونظراء ليضلوا من اتبعهم عن سبيل الله بعد أن هم عنها قل لهم أيها الرسول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 وَذَلَّلَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ لتشربوا منها وتسقوا أنعامكم وزروعكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وَالنَّهَارَ وذلل لكم الشمس والقمر يجريان باستمرار وذلل لكم الليل وَالنَّهَارَ يتعاقبان الليل لنومكم وراحتكم والنهار لنشاطكم وكذكم من فوائد الآيات تشبيه كلمة الكفر بشجره الحنظل الزاحفة فهي لا ترتفع ولا, ولا تنتج طيبا ولا, ولا تنتج طيبا ولا تدوم الرابط بين الأمر بالصلاة والزكاة مع ذكر الآخرة هو الإشعار, مهما هو الإشعار بأنهما مما تكون به النجاة يومئذ تعداد بعض النعم العظيمة إشارة لعظم كفر بني آدم وجح وجحدهم نعمه سبحانه وتعالى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 وعبدوها من دون الله فمن تبعني من الناس في توحيد الله وطاعته فإنه من شيعتي واتباعي ومن عصاني فلم يتبعني في توحيده وطاعته فإنك يا ربي غفور لذنوب من شئت ان تغفر لهم رحيم بهم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 الحمد لله الذي وابني على الكبل إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء الشكر والثناء لله سبحانه الذي أجاب دعائي أن يهبني من الصالحين فأعطاني على كبر سني إسماعيل من هاجر وإسحاق من سار إن ربي سبحانه إن ربي سبحانه إن ربي سبحانه سميع دعاء من دعا رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء يا رب يا ربي اجعلني مؤديا للصلاة على أكمل وجه واجعل ذريتي ممن يؤديها كذلك يا ربنا وأجب دعائي واجعله مقبولا عندك رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقول حساب رب اغفر لي ذنوب واغفر ذنوب والدي قالها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 من أسريب التربية الدعاء للأبناء بالصلاح وحسن المعتقد والتوفيق في إقامة شعائر الدين مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء حين يقوم الناس من قبولهم مسرعين إلى الداعي رافعي رؤوسهم ينظرون جزعا إلى السماء لا ترجع إليهم أبصارهم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 ألم تكونوا حالفتم في الحياة الدنيا أنكم لن تقال لكم من الحياة الدنيا إلى الآخرة منكرين البعث بعد الموت وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال ونزلتم في مساكن الأمم السابقة الظالمة من قبلكم لأنفسها بالكفر بالله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 والله يعلم تذبيرهم لا يغفى عليه منه شيء وتذبير هؤل وتدبير هؤلاء ضعيف فهو لا يزيل الجبال ولا غيرها لضعفه فهو لا يزيل الجبال ولا غيرها لضعفه خداف لملك الله بهم فلا تحسبن الله مخلف وعده يا إن الله عزيز وانتقام فلا تظن أيها الرسول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 هذا الانتقام من الكفار يحصل يوم تقوم القيامة، يوم تبدل هذه الأرض أرضاً غير، يوم تبدل هذه الأرض، يوم تبدل هذه الأرض أرضا أخرى بيضاء نقية، وتبدل السماوات سماوات غيرها. وظهر الناس من قبورهم بأبدانهم وأعمالهم للوقوف بين يدي الله المنفرد بملكه وعظمته. القهار الذي يقهر ولا يقهر ويغلب ولا يغلب سبحانه وتعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشا وجوههم النار وتبصر أيها الرسول يوم تبدل الأرض غير الأرض وتبدل السماوات تبصر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 هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إعلام من الله للناس إعلام من الله إلى الناس وليخوفوا بما فيه من الترهيب والوعيد الشديد وليعلموا أن المعبود بحق هو الله وحده فيعبدوه ولا يشركوا به أحدا وليطاع به ويعتبر أصحاب العقول السريمة لأنهم هم الذين ينتفعون بالعضات والعبر من فوائد الآيات تصوير مشاهد يوم القيامة وجزع الخلق وخوفهم وضعفهم ورهبتهم وتبديل الأرض والسماوات وصف شدة العذاب والذل الذي يلحق باهل المعصية والكفر يوم القيامة أن العبد في ساعة من أمره في حياته في الدنيا فعليه أن يجتهد في الطاعة فإن الله تعالى لا يتيح لهم فرصة أخرى إذا بعثه يوم القيامة والحمد لله رب العالمين نتمنى بحول الله سبحانه وتعالى وبفضله, وبفضله وتوفيقه الجزء الثالث عشر ان شاء الله أنا بحاول ننزل ال الفيديوهات صوتيا على قناة التليجرام ولكن محتاجة شوية مونتاج يعني إن شاء الله نحاول بس الوقت يعني شوية ضيق يعني نزلنا الجزء الاول والجزء الثاني وان شاء الله غدا ننزل الجزء الثالث ان شاء الله سبحانه وتعالى و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 وجميع أرحامنا يا أرحم الراحمين، اللهم أعطِ رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاةنا وجميع أرحامنا من النار، اللهم أعطِنا من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا أجمعين، واجعلها خاضصة لوجهك يا أكرم الأكرمين، واجعلها بركة علينا وعلى فهمنا لكتابك يا أرحم الراحمين، اللهم فقِهنا في كتابك، اللهم فقِهنا في كتابك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا من القرآن ما انسيناه وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل وطرف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتقيم باذن الله سبحانه وتعالى غدا في الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة إلى ذلك الحين وكل حين أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته